اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى وفي علين اللهم اهدنا بفضلك في من هديه. وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وكنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليم إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليه تباركت ربنا وتعالين فلك الحمد يا ربنا على ما أنعمت به علينا وأولين نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونؤمن بك ونتوكل عليه أنت القوي ونحن الضعفاء إليه أنت العزيز ونحن الأذلاء إليه أنت الغني ونحن الفقراء إليه أنت العزيز ونحن الأذلاء الله إليه اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا واختم يا ربنا بالباقيات الصالحات أعمالنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا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 ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور باصارنا وجلاء هممنا واحزاننا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير العلم وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثق موازيننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا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 ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا وائبا إلا ردت ولا صائما الا ولا صائما إلا قبلته اللهم اجعلنا من الذين تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم دعوات فيها سبحانك اللهم وتحيات فيها سلام وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين naszej nie